والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإغضابا لمن حاول الله ورسوله من قبل ولا يحل مئل إل أردن إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أستث على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتخهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من رضوان الخير أم من أسس خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يتان بنيانه الذي بلو ريبة في قلوبهم إلا إلا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 ومن اوفى بعهده الى الله فاستبشر ببيعكم الذي باعت به فاستبشر ببيعكم الذي باعت به وذلك هو الفوز العظيم